الدرس الحادي والستون، مقدمات بين يدي قصة نبي الله عيسى، نبذة عن انحراف بني إسرائيل بعد موسى، نبذة عن الأناجيل المحرفة، عقائد الناس في عيسى، ولادة مريم وكفالة زكريا لها الحمد لله من السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بعد أن توفي نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه خلفه من بعده نبي الله يوشع وعاشت بنو إسرائيل بعد ذلك فترة من الزمن زاد فيها انحرافها وذلك أن الانحراف كما تعلمون وقد مر بنا ذلك كان متاصلا فيهم بل إن موسى صلوات الله وسلامه عنه لم يسلم من أذاهم وحاول أن يصحح كثيرا من الانحرافات التي وقعوا فيها ومع هذا أصابه من أذاهم ما أصابه حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر استمر الانحراف في هذه الأمة أمة بني إسرائيل زمن موسى وبعد موسى إلى قبيل بعثة عيسى صلوات الله وسلامه عليه وكان كبراؤهم ينقسمون إلى خمسة أقسام الصديقيون والفريسيون والرهبان والكتبة والكهنة الصديقيون هؤلاء الذين كانوا بعكس اسمهم هؤلاء كانوا منغمسين في اللذات والشهوات وأما الفريسيون فهم الذين كانوا يظهرون الزهد وحقيقة الأمر أنهم كانوا يبتزون أموال الناس ثم الرهبان وهم عباد منقطعون غالبهم ضلال لا يدرون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى وكان منهم تنطع كثير في دين الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها والقسم الرابع هم الكتبة وهم الذين كانوا يكتبون التوراة ويكتبون الأحكام ولكنهم كانوا يطلبون بها الدنيا على حساب الدين ثم الكهنة وهم الذين يحرضون ويأمرون الفقراء بأن يقدموا النذور فيأكلوها هم وهذا كله جاء في كلام الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إن كَثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 في هذا المجتمع المليء بالمعاصي المليء بالفسق في الفجور بعث الله تبارك وتعالى نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما نريد أن نرجع إلى حياة عيسى صلوات الله وسلامه عليه او على أوامره ونواهيه وأحكامه وغير ذلك ونجد أن الكتاب الذي بعث به عيسى صلوات الله وسلم هو الانجيل. فلنحاول أن نرجع إلى الأناجيل الموجودة، وأن ننفض عنها الغبار المتراكم لمدة أكثر من ألفي سنة. فعندما ننفض هذا الغبار عن هذه الاناجيل وليست انجيلا واحدا، بل انجيل تعدت السبعين انجيلا. أشهرها خمسة. يؤمنون منها بأربعة: لوقا ومرقس ويحنة ومتا. ويكفرون بالخامس وهو برنابا. عندما ننفض الغبار عن هذه الأناجيل سنتأذى كثيرا من ذلك الغبار الذي سيصيبنا ثم بعد ذلك ننظر هل سنخرج بنتيجة بعد أن نجمع هذه الأناجيل وننفض عنها الغبار ونحاول أن نقرأ هذا وهذا وذاك والرابع والخامس ثم نحاول أن نخرج بنتيجة من خلال هذه الأناجيل من هو عيسى؟ ماذا يريد عيسى؟ بماذا أمر؟ وعماذا ماذا نهى؟ كيف كانت حياته؟ ننظر في الأناجيل فنجد اولا أن المدة كانت طويلة جدا أكثر من ألفي سنة كما قلنا ثم بعد ذلك نجد أن هذه الأناجيل جميعا لا توجد لها أسانيد يعتمد عليها فانت عندما تريد أن تعتمد على كتاب ما لابد أن يكون هناك اسناد لهذا الكتاب كيف وصل إلينا لا توجد أسانيد لهذه الأناجيل بل فقدت الأسانيد بعد موت عيسى أو بعد رفع عيسى صلوات الله عليه بخمسين سنة فقط لا يجدون أسانيد لهذه الأناجيل ثم كذلك لا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل المدعة حيث ينظر فيها كذلك نجد أنه ليس انجيلا واحدا وإنما أناجيل وهذه الأناجيل بينها اختلافات والاضطرابات وتضادات بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة صحيحة ثم كذلك الأناجيل الموجوده عندما نقرأ المواضيع التي تطرحها لا نرى ابدا أنها هي الانجيل الذي جاء به عيسى فلا أحكام ولا شيء وإنما هي قصة قصة عيسى إذا كتبها غيره وليس هو الذي أتى بذلك الكتاب من الله تبارك وتعالى الذي قال الله تبارك وتعالى وآتيناه الإنجيل وهذا الإنجيل الذي قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه فيه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لا نتيج شيئا من ذلك في هذه الأناجيل وفي النهاية نقول ما تسوى تعبها يعني هذا التعب الذي سنجده في نفض الغبار وجمع الكلمة والنظر في الأناجيل ما يسوى ما يخرج منها بعد ذلك ويكفيك أن تعلم أنك أول ما تنظر في أي إنجيل من هذه الأناجيل فإنك تجد تفاهة عظيمة من تفاهاتهم تدل على طغيانهم وخبتهم وكفرهم أنهم عندما يذكرون عيسى يذكرون نسبه إلى يوسف النجار ويوسف النجار هو الذي اتهمت به مريم عليه السلام فهؤلاء الخبثاء يصدقون اليهود في دعواهم أن عيسى ابن زينى والعياذ بالله وأنه من ظهر يوسف النجام وليس هو كلمة الله القاها الى مريم فينسبون عيسى إلى يوسف وهذا كما قلنا من خبتهم ذكر عيسى بن مريم في كتاب الله تبارك وتعالى خمساً وثلاثين مرة وذكرت أمه مريم تسع مرات ولا مجال الفصل بينهما بل نذكرهما على أنها قصة واحدة اختلف الناس في عيسى على ثلاثة أقوال قالت اليهود هو ابن زينة لعنهم الله وقالت النصارى هو ابن الله لعنهم الله وقال المسلمون هو عبد الله ورسوله رحمهم الله هذه ثلاثة أقوال في عيسى صلوات الله وسلامه عليه أما مريم أم عيسى فهي صديقة كما سماها الله تبارك وتعالى وأمه صديقة وهي قانته كما قال الله تبارك وتعالى وكانت من القانتين مريم من سلالة داود ونحن إذن إذا أردنا أن ننسب عيسى فننسبه إلى أمه كما نسبه الله تبارك وتعالى فقال عيسى بن مريم وهو ابن مريم ومريم من سلالة داود عليه السلام تبدأ القصة عند قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين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 ورجل صالح من أولئك القوم والمشهور أن امرأته أيضا صالحة واسمها حنة قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا تقول لربها سبحانه وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا ولا تعلم ما في بطنها قيل إنها عندها بنت واحدة وهذه البنت هي التي تزوجها زكريا ثم بعد ذلك حملت فتوقعت أن يكون الحمل ذكرا فنذرت هذا الذكر لبيت المقدس ليكون خادما في بيت المقدس يعني أحد الرهبان الذي يعيشون في بيت المقدس ويخدمون الناس هناك او يخدمون الرب لأن خدمة الرب يعني عبادته المهم أنها نذرت ما في بطنها محررا محرر من الدنيا لأن الدنيا تستعبد الإنسان وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة فالدنيا تستعبد الإنسان هذا محرر أي محرر من كل قيود الدنيا وهو متفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لكن الذي وقع أنها ولدت أنثى فلما وضعتها قالت ربي انني وضعتها انثا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وضعتها انثا اي النسمه او النفس التي ولدتها ام مريم وهي زوجة عمران قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت فعلى قراءة والله أعلم بما وضعت فتكون هذه جملة معترضة فكأنها تقول رب إني وضعتها أنت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان رفين. فكان هذا الكلام الذي دخل بينه وكلام الله سبحانه وتعالى فالله لما قالت إني وضعتها أنت فيجيبها الله يقول الله اعلم بما وضعت الله يدري أنها أنت أو يكون من كلامها هي فتقول رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت إن الله اعلم بما وضعت واني سميتها مريم أي كما أني نذرت هذا المولود ليكون خادما للرب فكذلك طالما أن المولود صار أنثى فكذلك تكون خادمة للرب لأنها نذرت ما في بطنها ومعنى مريم خادمة الرب في لغتهم قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إني سميتها مريم متى سمتها؟ أول ما وضعتها فهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يسمي ولده أول ما يوضع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أنس بن مالك بأخيه عبد الله أول ما وضعته أمه جاء به ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله في نفس الوقت وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي أو المولود يسمى يوم سابعه فالأمر فيه سعه يجوز أن يسمى في أول يوم يولد ويجوز أن يسمى في سابعه قالت وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرتب فتقبلها ربها بقبلها. أي استجاب الله دعائها وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فمريم إذن لما استعادت أمها من الشيطان أن يمسها لم يمسها الشيطان وكذلك استعادت أن يمس ذريتها فلم يمس ذريتها وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه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 ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها اي رباها وكفلها زكريا زكريا خير بني اسرائيل في ذلك الوقت نبي فكفل الله مريم زكريا وفي قراءه اخرى وكفلها زكريا اذن اما يكون الله كفلا او اما يكون زكريا هو الذي كفلها على كل حال زكريا هو الذي اعتنى بها وكفلها زكريا كيف استطاع زكريا أن يأخذ مريم المشهور أن عمران والد مريم مات وهي حمل في بطن أمها أو بعد أن ولدتها مباشرة ولذلك نجد أن مرأة عمران نذرت ما في بطنها دون الرجوع الى زوجها وسمتها كذلك دون الرجوع إلى زوجها مع أن زوجها كان مصطفى كما قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وهو رجل صالح بل كان من عباد بني إسرائيل فكيف زوجته لا ترجع إليه في النذر ولا ترجع إليه في التسمية قالوا ذلك أنه كان قد توفي ومريم حمل في بطن أمها أو أنه مات بعد الولادة مباشرة يعني قريب من وقت الولادة والظاهر أنه مات وهي حمل في بطن أمها كيف كفلها زكريا بعد أن مات أبوها ونذرتها أمها لبيت المقدس تسابق العباد في بيت المقدس إلى كفالتها وذلك لمكانة أبيها أبوها كانت له مكان عظيم عندهم وكان من عبادهم وعلمائهم فلذلك تسابق الناس لخدمته كما قال الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فالله يحفظ النسل بصلاح الآباء والأمهات فلصلاح الأبي تسابق الناس إلى كفالة ابنته مريم فكان من من طلبها مع الناس فنازعوه إياها فقالوا لا حتى تكون هناك قرعة فعملوا قرعه كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون إذا صار هناك القاء اقلام قرعه كيف كانت القرعة؟ قالوا كانت القرعه بان وضع كل واحد منهم قلمه ونادوا صبيا لم يبلغ الحلم قالوا اختر قلما من هذه الأقلام والذي يخرج القلم الذي يحمل اسمه هو الذي يكفلها فجاء الصبي ونزع القلم فإذا قلموا زكريا فنزعوا قالوا له قرعه ثانية قال على ما تحبه. ماذا تريدون قالوا نرمي أقلامنا في الماء ثم ماذا قال القلم الذي يمشي بعكس التيار هو الذي ياخذه لان هذا اختيار الله هو الذي ياخذ مريم الماسيون فالقوا أقلامهم فكلها جرت مع التيار إلا قلم ذكري جرى بعكس التيار فقال اعطوني مريم قالوا قرعه ثانيه قال كما تشاء قالوا نرمي اقلامنا فالقلم الذي يمشي مع التيار هو الذي ياخذها ما هي المشكله فالقوا اقلامهم فمشى قلم ذكري وما مشت كلها بعكس التيار ليقضي الله امرا كان والله A'la wa وصلى Wa وسلم alayhi wa